111. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء 112. قليلا ما قوم يات اهلكناها فجاء باسنا بياتا او هم قائلون فما كان دعواهم اذ جاء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 119. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون 110. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا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 111. وخلقتني من نار وخلقته من طين 112. قال فأبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين 113. قال أنظرني إلى يوم يبعثون 114.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 117. ولا تجد أكثرهم شاكين 118. قال اخرج منها مذؤوما مدحورا 119. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا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 الشَّيْطَانُ لَكُمَا عَزْمُ مُذِينٍ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا قَالَا بِقُوتِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ نَعْمَلُ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرًّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ يَا بَنِي آدَم قَدْ أَنزَلنا عَلَيْكُمْ لِباسا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشا وَلِباسُ ذلك ذلك مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ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 117. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون 118. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر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 عليهم الضلاله انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون